قاعد تقلق وعديتي شوائك مثل ما أشتاق لك يا بي وباري ضروه الوقت مهما شغرتنا ضروه الوقت مهما شغرتنا ترى مفروض ما ننسى الوصال Ahojík mítaní Můjcůr, ya chábebe, jom šivtuk Můjcůr, um, ya chábebe, jom šivtuk Nesetem, nesetem, يا را قلوب الحبايب ما تغير يا را قلوب الحبايب ما تغير ولو في زعل أكثر وطاري أنا ما أعلم قصرت